نحن في الحرب أسود لانها وصقور سميات في السماء صاهوات الخيل كانت مهدنا وعليها قد توابثن الإباء نحن في الحرب أسود لانها وصقور ثميات في السماء صاهوات الخيل كانت مهدنا وعليها قد ورثنا الاباء نحن فرسان لنا الخيل مهود ان دعى الداعي جبنا للنداء نحن فرسان لنا الخيل مود أو وإذا ما هتف في سبيل الله نحيا ونموت ما هتف في سبيل الله نحية في إباء واذا متنا فان الشهداء في سبيل الله نحيا في ابا واذا متنا فان الشهداء واذا متنا فان الشهداء واذا ما ارتف الجو المصاخ جاوزت بالصداش الجبال واذا الحرب بدت انيابها سارعت ابطالنا نحو القتال واذا ما اهز في الجو الرصاص جاوبته بالصدى شم الجبال واذا الحرب بدت ان ياهوى سارعت ابطالنا نحو القتال نتحدى الموت لا نخشى الردى نضرب الاعداء في سحي النزال نتحدى الموت لا نخشى الوداء نضرب الأعداء في, في سح النزال لا لغير الله لا نحن الجباه لا ولن نخضع إلا للإله منه نرجو النصر وهو المرتجى انه خالقنا جل علا ولغير الله لا نحن الجبال لا ولن نقطع الا للاله منه نرجو النصر وهو المرتجى انه خالقنا جل علا ليس من مات شهيدا ميتا انما في جنه الخلد الحياه ليس من مات شهيدا ميتا انما في جنه الخلد الحياه انما في جنه الخلد الحياه من يا ام جرح واعلمي أن جرح التاج اذا العل الجبي وانذري يا اقبل بالفخر أخن يسعى لقتال الغادرين ضمدي أو جرح معلمين أن جرح التاج إذ يعل الجبين والكرياء خب بالفخر أخن راح يسعى لقتال الغادرين وإذا ما شهيدا فبخير وإذا عاد فبالنصر المبين وإذا عاد شهيدا فخري وإذا مات شهيدا ففخري وإذا عاد فالنصر المبين